ظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعده أن تأتيهم بعدهم وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنهم أجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأفوس وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها، أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة.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 كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما عم يصفون